أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنِّبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ رب إن هو أضل كثير من الناس فما تبعني فإن له مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ضريتي بوادي غير ذي زرع عند طيبتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليه وارزقهم وارزقهم من الثمرات انهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاب إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتخبر دعاء رب نوفره ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصى مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئتهم مواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا نجب دعوتك ونتبع الرسول أولم تكونوا حق سمتم من قبل ما لكم وَذَكَرْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَّنَ مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنَ الْجِبَالِ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ ومخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله, وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين مقرنين ويتامل يوم الدين مقرنين في الاصفاد سرابهم من قترا سرابهم وجوههم من وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسب إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله وَنَذَكَّرُ أُولَئِكَ الْذَّابِ